هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفي بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما 119. وإذلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا كَافِرٍ كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا 119. وتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع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 الذين يظنون أنهم ملاكوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين